الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لا الحديث متصلا بقوله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرثث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقد بلغ التعليق هذا الموضع ونواصل الحديث في هذه إلا إذا أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم ويجعلنا وإياكم هداتا مهتدين ويجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب أحزاننا وجلاء همومنا ويذكرنا منه ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا قوله تبارك وتعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم علم الله تبارك وتعالى ذلك بمعنى أن بعضهم لربما أكل أو شرب بعد النوم أو جامع ليلة الصيام قد عرفنا قبل بأنه كان يحرم ليلة الصوم الجمع ويحرم الأكل أو الشرب إذا نام بعد العشاء أو إذا نام قبل العشاء فإنه يمسك إلى اليوم الآخر قل صبرهم وحصل من بعضهم التجاوز لمثل هذا وهذا الذي أشار إليه قوله تبارك وتعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم علم الله فالله تبارك وتعالى لا يخفى عليه خافيه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فخائنة الأعين يدخل فيها مسارقه النظر إلى الحرام مع الإخفاء لئلا يشعر به أحد وهو ينظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى فكيف بالنظر الذي يكون مكاشرة يظهره الإنسان أمام الاخرين وذلك وإن كان يدخل جملة خائنة الأعين إلا أن المعنى الأول اخفى وأدق فكل ذلك يعلمه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه ويعلم ما هو اخفى من هذا وهو ما تخفي الصدور ما تخفي الصدور إذا كان ربنا تبارك وتعالى يعلم ذلك كله فينبغي أن يكون التعامل معه بغاية الحذر وان يكون العبد رقيبا على فعله وتصرفاته وحركات نفسه فان الله تبارك وتعالى يعلم ما تكنه الصدور وما يبدر عن العبد من الوان التصرفات ان تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله بعض اهل العلم قال ان هذه الايه منسوخه والأرجح أنها ليست بمنسوخة وإنما يكون ذلك فيما يكون فيه الحساب من الإيمان والكفر والنفاق والرياء والمقاصد الفاسدة فكل ذلك داخل بهذا المعنى ما يخفيه الإنسان وما يبديه فالله يعلم تحول النيات وتقلب الافئده ويحاسب العباد على ذلك كله، على ذلك كله، فإذا أراد العبد أن ينظر أو أن يتكلم أو أن يكتب أو أن يمشي أو أن يفعل فعلا من الأفعال التي قد تكون في ظاهرها مما يحبه الله ويرضاه أو كانت من مساخطه ينبغي أن يحاسب نفسه قبل ذلك، هذا الفعل الذي يحبه الله هل في صالحة؟ أو أن الإنسان يريد بذلك المحمده وتعزيز الذات كما يقال قد يكتب مقالا جميلا ينصر فيه الإسلام والسنة ولكن قصته قد يكون فاسدا فيكون هذا المقال وزرا عليه وحسرة يوم القيامة الأمر ليس بالسهل فاحتاج العبد إلى مراقبه لله تبارك وتعالى علم الله ولاحظ أظهار لفظ الجلاله هنا لم يكتفي بالضمير علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وجاء ب وعبر هنا بلفظ الخيانه تختانون تختانون أنفسكم فسمى ذلك خيانة وأضافه إلى النفس فحينما يفعل الإنسان المعصية أو يسارق النظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى أو يتعاطى شيئا من المنكرات فينبغي أن يدرك أن ذلك هو خيانة لنفسه تختانون أنفسكم وأن ذلك لا يضر الله شيئا ولا يمكن للإنسان أن يخفي عن ربه تبارك وتعالى تلك الجنايات التي قد تخفى على الخلق فيثنون عليه ويطرونه ويحبونه لأنهم يرون ظاهره والله يرى باطنه وظاهره على حد سواء فهنا سمى ذلك خيانة أدل ذلك على أن العبد قد يخون نفسه إذن من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فمحن حينما نستقيم على أمر الله عز وجل لا نقدم لله تبارك وتعالى شيئا ينتفع به فهو أعظم من ذلك إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني خلق أضعف من هذا كما أننا لا نقدم نفعا للآخرين حينما نكون على حال من التقوى وإنما نقدم ذلك لأنفسنا, لأنفسنا والعبد سيأتي بعمله يوم القيامة فيوبقه أو يعتقه كذلك أيضا لما ذكر الله تبارك وتعالى هذا الاختيان هذا من عظيم رحمته بعباده ولطفه بهم لم يعاقبهم ويعاجلهم بالعقوبة بعده أو يزيد عليهم في التكليف ويثقل عليهم في آثار وأغلال من التكاليف الشاقة الثقيلة التي كانت على من قبلنا من أهل الكتاب وإنما جاء بعد ذلك بالتخفيف فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فالفاء هذه تدلع أو تشعر بأنها للتعليل لما حصل هذا الانقطاع انقطع صبركم وضعفتم عن القيام والنهوض بهذا التكليف على الوجه المطلوب النائق خفف الله عنكم فالآن باشروهن فهذا نسخ كما سبق لقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم على القول بأن التشفيه في الصفه وأما على القول بأن ذلك في أصل الفرضيه كما ذكرنا فليس بنسخ أو أن ذلك في الوقت أنه فرض عليهم شهر رمضان فليس ذلك بنسخ فيكون نسخا لما ثبت في السنة من صفة الصوم حيث لا يحل له ليلة الصيام أن يأكل أو يشرب إذا نام وكذلك لا يجامع ليالي الصوم فالآن باشروهن والمباشرة قلنا بأنها من مماسة البشرة للبشرة فيدخل فيها الجماع دخولا قطعيا. ويدخل فيها سائر ألوان الاستمتاع فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم قلنا هذا الابتغاء يعني الطلب أن يطلب ما كتب الله له وذكرنا أقوال أهل العلم في ذلك الولد ليلة القدر قيام ليالي الشهر كذلك ما كتب لكم من الرخصة ما كتب لكم في اللوح المحفوف مما تنالونه في علم الله تبارك وتعالى فكل هذا داخل فيك كما قال أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تغو ما كتب الله لكم فلا يكون هذا الجماع واستفراغ الغرائز والشهوات مشغلا لكم عن المقاصد السامية من طلب الولد الذي يعبد الله فإذا عاشر الرجل امرأته لا ينبغي أن يكون ذلك لمجرد استفراغ الشهوة واتباع هذا السبيل فإن هذا يستوي فيه بنو آدم مع الحيوانات ولكن يكون له مقاصد ساميه من طلب الولد الصالح واعفاف نفسه وإعفاف زوجه فهذه مقاصد نبيلة وكذلك أيضا اتباع سنن المرسلين ونحو ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر قال رأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر قالوا بلى يا رسول الله قال كذلك إذا وضعها في حلال وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا أباح لهم المعاشرة وأباح لهم الأكل وأشر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وذكرنا المعنى المتعلق بهذا الموضع يعني بيام الصبح من سواد الليل وما هو الحد والمقدار فهم بعض أهل العلم كما ذكرنا سابقا في الكلام على المعنى العام للآية أن التبين هنا لابد أن ينجلي الصبح ويظهر ضوءه فيملأ البيوت والطرقات وبعضهم قال حتى يتبين أي بمجرد ما ينشعب فلقوا الصبح فإنه يحرم عليهم الأكل والشرب وسائر المفطرات لكن قوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى للغاية يعني إلى حد طلوع الفجر بمعنى أنه إلى آخر لحظة من الليل فأخذ من هذا بعض أهل العلم وهذا ما يسمى عند الأصوليين بدلالة الإشارة وهي إشارة اللفظ لمعنى لم يكن مقصودا للمتكلم حينما ساق هذا الخطاب يعني ما ساقه ليقرر هذا المعنى لكنه أخذ منه بطريقة دقيقة فهذا المعنى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أنه يجوز أن يأكل ويشرب هذا المنطوق إلى آخر جزء من الليل ومقتضى ذلك وهي من دلالة المنطوق وهي دلالة الإشارة هذه لكنه منطوق غير صريح أنه لو أصبح وهو جنوب أصبح هو جنوب من غير احتلام فإن صومه صحيح الصوم لا يرتبط بالطهارة كثير من الناس يسأل بعض النساء تقول لم تغتسل من الحيض أخرت الاغتسال إلى بعد الفجر هل صومها صحيح؟ نقول نعم الصوم صحيح الطهارة تطلب للصلاة وليس للصوم كذلك هذا الذي يقول بأنه أخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر هل عليه شيء؟ هل صومه صحيح؟ الجواب نعم صومه صحيح لأنه إذا جاز له أن يجامع إلى آخر جزء من الليل فهذا يقتضي أنه لن يبقى وقت للاغتسال إلا بعد طلوع الفجر فاستنبط العلماء من هذا حتى التي للغاية إلى آخر جزء من الليل أنه يجوز أن يصبح جنوبا من غير احتلام وهكذا كان يقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ف دل ذلك على صحة صومه كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية قلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر لما ذكر هنا حتى يتبين أن من أكل أو شرب كما ذكرنا في المعنى العام للآية وهو شاك في طلوع الصبح أن صومه صحيح لكن لا يفرط بأن من الناس من لا ينظر اصلا يقول استيقظت من النوم وذهبت مباشرة وشرب ثم علمت أن الناس قد خرجوا من صلاة الفجر هل نظرت إلى الساعة؟ فهذا تفريط لكن يقال من كان شاكا لسبب أو لآخر ليس عنده ساعة كان شاكا لأنه في مكان في برية أو نحو ذلك أو في لا يعلم بطلوع الصبح فهنا له أن يأكل ويشرب حتى يعلم بخلاف من أفطر وهو يشك في غروب الشمس فالأصل بقاء النهار فلا يجوز له أن يأكل ويشرب إلا إذا علم أن الشمس قد غابت اللهم إلا ما يقع من قبيل الخطأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا كما في حديث أسماء أفطرنا في يوم غيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس يعني تبين أنها ما غابت فما أمروا بالقضاء ما أمروا بالقضاء كذلك قلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أخذ منه بعض أهل العلم فضيل التأخير السحور والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير لاحظ الربط ما الفطر وأخروا السحور قضية تبدو أنها قضية ليست ذات شأن وكثير من الناس لا يبالي بالسحور ولربما لا يتسحر ولو كان مستيقظا لكن لا تزال أمتي بخير ربط أشياء دقيقة بخيرية الأمة وبقائها على الخيرية له مغزى ومعنى لاحظ في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قال بين قلوبكم قضية تبدو سهلة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا وعلقه به فكيف بالقضايا الكبار القضايا الكبار من مصالح الأمة العظام ونحو ذلك وهذا كله يحمل المؤمن على العمل بطاعة الله ظاهرا وباطنا ولزوم السنة وأن يفرط بشيء بدعوى أنه سهل ويسير وإنما كل ما شرعه الله تبارك وتعالفه لحكمة وهو أمر جليل عظيم لأن الذي شرعه كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية قال ولا تباشرهن لما أباح لهم الأكل والشرب والجماع إلى آخر لحظة قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن كما ذكرت في المعنى العام ليس المقصود أن يجامع في نفس المسجد وإنما إذا كان متلبسا بالاعتكاف ليس له ان يقارف مع امرأته إذا دخل بيته لحاجة الإنسان كالأكل أو الشرب أو قضاء الحاجة فمن الناس من قد يلم بامرأته بقبلة أو مباشرة بوطء أو نحو ذلك ليس له ذلك فالمعتكف يمتنع من سائر صنوف الاستمتاع لأن الاعتكاف خلوه وانقطاع ومفارقه لعوائد النفس ومطلوباتها وشهواتها لكن الجلوس مع المرأة كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءت صفية وحادثته بعد العشاء وكذلك كان يخرج رأسه صلى الله عليه وسلم من المسجد قوة فيه فعائشة رضي الله عنها ترجل شعره وهو معتكف في المسجد فهذا لا إشكال فيه لكن ما كان بشهوه من قبيل المباشرة بالجماع فما دونه فإن ذلك لا يكون للمعتكف طيب لو أنه جامع في نفس المسجد أو باشر في نفس المسجد فهذا أعظم فهذا يمنع منه حتى غير المعتكف لكن مفهوم الآية هكذا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون يعني حال التلبس بالاعتكاف إذا رجع إلى بيته لحاجة الإنسان ليس له أن أن يباشر ولا يلم بمرأته ويؤخذ من هذه الآية أيضا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد قد أشرت إلى هذا في الكلام على المعنى العام للآية الاعتكاف لا يكون في البيت. المرأة ليس لها أن تعتكف في غرفة في بيتها أو في مصلا في بيتها وإنما في المساجد أما الرجل فيعتكف في مسجد تقام فيه الفروض الخمسة يؤذن فيه وله إمام راتب وأما المرأة فلها أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه الفروض الخمسة يقام في أحد الفروض أو هجر هذا المسجد ترك انتقل الناس إلى مكان آخر مبنى آخر وبقي هذا المسجد لا يصلى فيه لكنه مسجد أرض موقوفة للمسجد فللمرأة أن تعتكف لماذا لأن المرأة لا يجب عليها حضور الجماعة أما الرجل فيجب عليه حضور الجماعة واشترط بعضهم أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع قالوا من أجل أن لا يخرج لصلاه الجمعة والأقرب أن ذلك لا يشترط فإن تخلل اعتكافه جمعة فالافضل أن يكون في الجامعة ولا يجب وكذلك أيضا فيما لو كان الاعتكاف هل اشترط الاعتكاف أن يكون في المساجد الثلاثة كما جاء ذلك في الأثر لا اعتكاف إلا بهذه الصيغة بالحصر فمن أهل العلم أن في الحديث أصلا ومنهم من حمله على الكمال الذي عليه الجمهور من السلف فمن بعدهم أن الاعتكاف صح في سائر المساجد ولا يختص بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى كذلك ايضا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد يدل على أن المعتكف لا يخرج عن نطاق المسجد مثلا لانه معتكف في المسجد فله ان يتنقل ويتحول فيه في جلوسه أو نومه أو نحو ذلك كان يجلس في الصف الأول واذا جاء وقت الراحه ذهب إلى مكان آخر في المسجد لكنه في المسجد وما أحاط به سور المسجد فمن المسجد لكن من الناس من يترخص ويخرج خارج السور أو المسجد قد لا يكون له فينا كمسجدنا هذا وكثير من الناس في الاعتكاف يخرجون إلى الخارج خلف الباب ليتصل ويتحدث أو نحو ذلك أو لربما يذهب يتوضأ ثم يجلس يتحدث مع انسان بين بين يعني بين مخرجه ومدخله يجلس يتحدث فهذا قد يقطع اعتكافه ويبطله لأنه خرج من الاعتكاف في الحال من غير عذر وإنما خروجه يكون بقدر الحاجة يعني كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في حينما يدخل الإنسان بيته لحاجة الإنسان إن كان ثمّة مريض أو نحو ذلك فهو يسأل عنه ويمشي لا يتوقف معن من أهل العلم الرخص في غيادة المريض واتباع الجنائز ونحو ذلك ومنهم الرخص فيه إن اشترط إذا اشترطه المعتكف من البداية ولكن لا يظهر على هذا دليل صريح وواضح ولهم في ذلك تعليلات وقياس على اشتراط المحرم لكن هذا ليس محل اتفاق والله تعالى أعلم كذلك أيضا يؤخذ من قوله وأنتم عاكفون في المساجد أن هذا الاعتكاف جعله الله عز وجل مشروعا في المساجد, في المساجد ولم يشرع لنا الاعتكاف في دير أو معبد أو غابة أو كهف أو نحو ذلك كما كان يفعل الرهبان ونحو ذلك ممن ينقطعون عن الناس المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم فالانقطاع عن الناس في البرية في مكان منعزل لا يحضر فيه الجمع ولا الجماعات هذا أمر لا يسوغ شرعا فإن فعله بقصد التعبد فهذا من جنس فعل الرهبان اما ان فعله لامر دنيوي كالذي يكون عنده غنم او نحو ذلك فهذا لا يحمد اذا كان ينقطع عن حضور الجمع والجماعات اما من فعله فرارا من الفتن فقد فعل ذلك بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن اخر الزمان يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن على كل حال بقي في الآية مواضع ترك الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الليلة الآتية وأسأل الله عز عزوجل ليمنفعنا وياكم ما سمعنا واجعلنا وياكم هداتا مهتدين الله أعلم وصلى الله وينحونه عليه وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وينحونه عليه وصحبه السلام عليكم